الحمد لله رب العالمين ا يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا اديته ولا غائبا الا رددته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قهرته ارزقنا قبل الموت ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د وبعد الموت ج ن ة ونعيما وملكا كبيرا و ا ر د ن ا حوض نبيك محمد واسقنا بيده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ض م ا بعدها ابدا وأشهد أن لا No! ا و ل ك م واخركم وانسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلب كل واحد م س أ ل ة واعطى الله تعالى كل واحد م س أ ل ة ينقص ذلك من ملك الله شيئا كل من عنده ملك ينقص ويزول اما الذي لا ينقص ملكه ولا يزول ابدا فهو رافع السماء ب ل ا ع م د ا ل ك ل م ل ك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء ق م ر من انوار حكمته والبر والبحر قيد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان سيدنا محمدا ل رسول الله اسمع الى صاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود صاحب اللواء المعقول وهو يقول كفى بالموت راعضا وكفى بالموت مفرقا كفى بالموت راعضا وكفى بالموت مفرقا فمن اراد مؤنسا فالله يكفيه ومن اراد حجه فالقران يكفيه ومن وعلى من اتبع طريقتك الى يوم الدين اما ب ع ض معاشر ا ل ا خ و ة الاعزاء ماذا اليوم. تعالوا لنصحح المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة التي اعتقدها كثير من الناس فقد عرفنا كل شيء عن كل شيء الا عن ديننا فما زالت هناك م ا و ع ق د ه ا كثير من الناس تعالوا لنصحح هذه المفاهيم لواصايا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن الان في طريقنا الى بيت عمر لنشهد المشهد الاخيرا ونستمع باي شيء وصى عمر بن م ل ط ا ب نحن الان في بيت عمر لا ترى فيه اكواب موضوعه ولا ن م ا ل ق م ص ف و ف ة ولا زرابي م ب ف و ف ة ولكن تجد التواضع كله في بيت عمر فصلوا وسلموا شكت شمس انزوى ل على الغروب ع م ر ا غصن الشباب وجاءت الصكره وحلت ا ل ف ك ر ة وبعد قليل صار حلو وضعها على الارض لعل الله ان ينظر الي ن ظ ر ة ف ي ر ح م ن يرحمني. من هذا الذي يقول هذا الكلام اهو رجل عربي ا ا ل ر ب ي ن للخمور اهو من المرتشين اهو من الفاسدين اهو من الفاسقين اهو من الذين عطلوا احكام الله ت ع ط ي ل ا اهو من القاطعين ل ل ص ل ا ة اهو الأرحام. اهو ل ا ا ر ح م من الجالسين امام الله على أسماع أمة ضل اعدها على اسماع ا م ة ضلت ط ر ي ق ة ليبقين الاسلام عليك يا عمر وجاء ا لذي بكى فيه الاسلام على موتي م ا جاء الوقت الذي ب ذ ي فيه الاسلام ليلا ورارا على موتي ك ا ه م ا يا عبد الله ا ل يقول ن في ل ب ه م مرض. ي ق لعل عمر قال هذه ا ل ك ل م ة لانه اوشك على ا ل ر ح ي م والانسان عندما طوال حياته متواضعا لربه متواضعا لخلق الله الى اين فدعاؤه مستجاب واذا اردت ان تعرف كيف كان متواضعا اسمع الى هذا المشهد الرهيب و والجليل ووحد خالق عمر لما ذهب ليفتح المسجد الاقصى وكان في ثوبه سبعه عشره رقعه عشر. لم يكن يحمل ا لو م ابتغينا ا ل ع ز ة في غير الاسلام لازلنا الله وتحققت ك ل م ة عمر واصبحنا اذل ا م ة على وجه الارض لن تجد على وجه الارض كلها ا م ة م ز ل و ل ة ليلا ونهارا الا ا م ة الاسلام ل م تجد في هذا الزمان ظ ل ا يكون وتخلت عن ص ن ة نبيها وتخلت عن شريعتها وتخلت عن يرفع الله هذا ا ل ظ ل عن ا ل ا م ة ابدا الا اذا عادت لربها اين ا ل ق ر آ ن بيننا ا س أ ل نفسك اين ا ل ق ر آ ن في بيتك واين الاسلام في بيتك واين الاسلام مع جيرانك واين الاسلام مع اخوانك اين الاسلام في نفسك اين الاسلام في قلبك امه اصبحت تريد ان تقول لربها لا حاجه لنا اليك ولا نريد لنا منك شيئا اما عمر وجاء الذين يحملون الكابات على الرؤوس والنجوم والنصور فضيعوا المسجد الاقصى عمر فتحه بدابه ضعيفه وجاء في عصر ا ل ص و ا ر ي كما قال فيك. قد ا ل فيك. ق كنت اعدا اعاديها فصرت بفضل ربك ح س ن ا من ثانية. يا عبد الله ا ق ص د و في كفري لا تجعلوه م ا ل ي ه م ن ا ق ص د و في كفري حاكم ا ل ا م ة و ا ه ا فاسالوا انفسكم هل تنفع الاكفان الغاليه اصحابها بشيء هل نفعت الاكفان الغاليه الامراء والحكام واصحاب الجاه والسلطه بشيء هل الاكفان ا ل غ ا ل ي ة تنفع صاحبها باي شيء كما ي ظ م كثير من الناس يرحمك الله يا ابا بكر يا من كنت خ ل ي ف ة رسول الله والاموال كلها في يديك فلما حضرته ا ل و ف ا ة قالت ع ا ئ ش ة يا يا ابتاه ان ح ض ر لك ثوبا جديدا لتكفن فيه قال ابو بكر لا يا ع ا ئ ش ة فالحي ثمن كفن لا يريد ا ل خ ل ي ف ة ان يحمل ا ل د و ل ة ثمن كفن جديد الاكثر ماذا تفعل لاصحابها والله لا تفعل لاصحابها شيئا عمر يرفض كفنا غاليا وابو بكر يرفض غ انهم ل ي ا رجال رباهم سيد الرجال رجال عرفوا ما معنى ق ر آ ن ه م رجال عرفوا ما معنى اسلامهم رجال عرفوا ما معنى سنه نبيهم الله فليتمنى كل واحد منكم شيئا قال احدهم اتمنى يا امير المؤمنين اتمنى ملء هذا المسجد ذهبا انفقه في سبيل الله وقال اخر اتمنى يا امير المؤمنين ملء شعاب ا ل م د ي ن ة خيلا ا غ ص و بها في سبيل الله وقال اخر اتمنى يا امير المؤمنين ملء شعاب ا ل م د ي ن ة عبيدا اعتقهم لوجه الله ثم قالوا وانت يا عمر اي شيء تتمنى فقال عمر اتمنى ملء هذا المسجد رجالا